بِالَّذِي خَلَقَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ دَارَ الدِّينِ آمِنُونَ عَمِلُوا ومن يقترب حسنة من زد له فيها حسنا إن الله غفور شكور mm uh -huh. وَيَسْتَجب النَّذينَ آممَنُ وَعَامِلُ الصَّ حَاتِ وَيَذيدُهُ مِ صَوْقُِّ وَالْكَافَِ لَهُم مَعَذَابُ اشتركوا <تصفيق> He <laughs> did.